wa hi ma wa men istahlu wa qaim ma wa men istahlu rani halta na denhani belani fa fi ga'dani wallah حل لي شيء جديد لي كان ضيق <تصفيق> الريح لي شيء I'm telling you, wait, what's up dani shfaya l'hadiani wallah ma nstahlu تخلاني وسفر وزال يوم المعاد خلاني سفر وزال يوم المعاد خلاني وسفر وزال يوم المعاد خلاني سفر وزال عهدك الماضي <تصفيق> ما نسق يوم الميعاد خلاني وصبر وزاد يوم الميعاد خلاني وصبر وزاد عهدوك الباتم انتق بي عهدوك اللي فيك يبغي عهدوك الباتم انتق بي, بي, بي فيك يبغي صبر ما تفكر فيا ولبته مش علي الصبر ما تفكر فيا ولبته مش علي الصبر ما تفكر فيا ولبته مش علي بما بالي مشغل بيه ساع خلي بترقيب بما كل مات لي في كيبغي يوم المعد خلاني وصبر وزاد يوم المعد خلاني وصبر وزاد يوم المعد خلاني وصبر وزاد يوم المعد خلاني d'ango que l'nativi que dibre Fins demà!